والله من الشفاء لا يخلقون Bye. Uh -huh. فأسى الله بنيانهم من القواعد فخوى عليهم السقف منم منم فالقرب كان ما كنا نعمل من سوء يوم العظيم عو الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عادني أن خلونا من تحتها أنها. ذٰلِكَ يَجْزِي الله وَلَا هُمْ الذين فَقَدْ Querem yeah. yeah. Ah, ah, ah, ah! يقولون سمام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون أذكروا هم She's going to Oh, <laughs> my All the way! Oh. <laughs> Mhm and through the lock it. إنهن في موسیقی